إذا ذلزنت الأرض زلزانها وأخرجت الأرض حسقا لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحلها يومئذ يصدر الناس أشتاة ي وَعمااد فم يعمل مثقون زوات خير يَح وَما يعمل مِثق ضّة شّ ي